أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون نقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة ما بشرا يومئذ المجرمين ويقولون حجرا محجورا وَقَدْ إلَّا إلَّا مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا مُهَابَآ أَمْنُ ثُرَآ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرٌّ وَأَحْسَنُ مَقِيلٍ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ إِذِنِ الْحَقُّ الْرَّحْمَنُ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا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 وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جنة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا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 أخاه هارون وزيرات، فقلنا ذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم كدميرا وقوما نوع لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وفرود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا غربنا له الأمثال وكلا تبرنا ولقد آتوا على القرية التي انضرت مضر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا بزوا أهذا الذي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُظِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حين يرون العذاب مَنْ أَغَلُّ سَبِيلًا أرأيت من فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم سبيلا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 ما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نبيرا فلا تضع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محطورا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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَنْ رَحْمَنِ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَسَادَهُمْ نُفُورًا الله الله أكبر، الله أكبر، تبارك الذي جعل في السماء. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ إِيَا فَكَّرَهُ أَرَادَ شُكُورًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِجُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدُوا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِن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 وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَدْعُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَى ثَامًا ظَاعَفْ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِي هناك إلا من تاب وأمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم ومن تاب وعمل صالحاً فإنّه يتو إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغب مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما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 لِلْغُرْفَةِ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَعْيَتًا وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبُدُ بِكُم رَبِّي لو لا دعا فقد كذرتم فسوف يكون لزاما